حنونَ قُصُّ لَْكَ حسَنا القَصصِ بِمَا أَو حَنَا إلَكَ هذا قُرآانَ وَإِنكُتَ مِن قَه وَإِن كُ تَ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 وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تاويل الحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوبك ما أتمها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 رسِلْهُمَ أَنَا غدَي يَرُ تَع وَيَْعَب وَإِن لَ لَحَافِغُون قَالَ إِي لاَا يُحزِنُ يَأَنْ لي تَذهبَبوا بهِهِ وَأَخَافُ أَ كُلَهُ الذب وَأَخَافُ أَكُلَهُ الذبُ وَأَن تُم عَنْهُ غَافِلُون. قالوا لئنك له الذيب ونحن عصبة لنا إذا لخاسرون فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابات الجب وأوحينا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُم بِأَمْرِهِمْ هَذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عَنْ شَأْنٍ يَبْكُونَ قَالُوا قَالُوا يا أبانا 117. وقابنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذيب 118. وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين 119. وجاءوا على قميصه بدم كذب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 وَجَاءَتْ سَيَّارَةٌ فَأَرْسَلُوا وَارِدَهُمْ فَأَدْلَى الدَّلْوَ وَهُوَ قَالَا يَا بُشْرَى يَا هَا بَا غُلَام وَأَثْرُوهُ بِضَاعِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَعْمَلُونَ وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ وَقَالَ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِنْ مِصْرَ لِامْرَأَتِهِ أَكْرِمِي مَثْوَاهُ عَسَى أَنْ يَنْفَعَنَا عَسَى أَنْ يَنْفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا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 وَلَمَّا بَلَغُوا أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجزي الْمُحْسِنِينَ وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَن نَّفْسِهِ وَغَلَّقَتِ الأبْوَابَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوَايَ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَبْرَهَانَ رَبِّ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 قَالَ إِنَّهُ مِن كَيْدِكُنَّ إِنَّ كَيْدكُنَّ عَظِيمٌ يُوسُفَ أَعْرِضْ عَنْ هَذَا وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ إِنَّكُنتَ مِنَ الْخَاطِئِينَ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 لا يسجنا ولا يكون من الصاغرين قال رب السجن احب الي مما يدعونني اليه والا تصرف عني كيدهم وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُمْ نَأْصِبُ إِلَيْهِمْ وَأَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُمْ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ اُمَّ بَدَلَهُم مِّن بَعْدِ مَا رَأَوْا لَايَاتِي يَسْجُنُنَّهُ حَتَّى حِينٍ وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ قَالَ أَحَدُهُمَا إِنِّي أَرَانِي أَعْصِرُ خَمْرًا وقال لا خر اني اراني احمل فوق راسي خبزا تاكل الطير منه نبئنا بتاويله اننا نراك من المحسنين قَالَ لَا يَنفِكُكُمُ طَعَامٌ تُرْزَقَانِهِ إِلَّا نَبَّأْتُكُمَا بِتَأْوِيلِهِ قَبْلَ أَن يَأْتِيَكُمَا ذَٰلِكُمْ مِّمَّا عَلَّمَنِي رَبِّي إِنِّي تَرَكْتُ مِلَّةَ قَوْمٍ لَّا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ كَافِرُونَ والالتَّبععْتُ مِ تَآابَ إ إِبهمَ وَإِسحاقَ وَيَعقُوب مَانْ ما كََلَنا أَن نُشرِكَ بِاللَّهِ مِن شَيْ ذَلِكَ مِنْ فَقلِ اللَّهِ عَلَنَا وَعَلَ النَّ ولكن أكثر الناس لا يشكرون يا صاحبي السجن آرباب متفرقون خير لم الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه إلا اسْمَآ ان سميتموها سميتموها ام انتم واباكم ما انزل الله بها من سلطان إِنَ الْحُكْمَ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ يَا صَاحِبَ السِّجْنِ أَم 119. ما أحدكما فيسقي ربه خمرا 110. وأما الآخر فيصلب فتاكل الطير من رأسه 111. قضي الأمر الذي فيه تستفتيان 112. وقال للذي ظن أنه ناج منه مذكرني عند ربك فَأَن سَهُ الشَّيطانُ ذِكْرَ رَبِّهِ فَلَ بِتَ فِيتِجنِ بِباسِنين وَقَالَ الْ المَلِكُ إِه أَراسَبَعَذَقَراتٍ سِمَان كُلَّ سَبَع عَعجَافُ وَسَبَعَ سُم بُلات وَسَبَعسُم بُلَاتٍ خُضْرِهُ وَأُخَرََا بِسَ يا أيها الملأ وافتوني في رؤيي إن كنتم للرؤية تعبرون قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتاويل الأحلام بعالمين وَقَالَ الَّذِي نَجَا مِنْهُمَا وَذَكَرَ بَعْدَ أُمَّتِنَا لَأُنَبِّئَكُم بِتَأْوِيلِهِ فَأَرْسِلُونِ يُوسُفُ أَيُّهَا الصِّدِّيقُ أَفْتِنَا فِي سَبْعِ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ يا كلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون قال تزرعون سبع سنين دأبا فَمَا حَصَُمْ فَدَرُوه فِي سُبُلِهِ إِللاا قَلِيلَم مِنَّ تَكُلون ثَُّ يَكِي مِمْ بَعْدِ ذَلِكَ سَبَعُ شِذَادَُا كُلَّماَا قَدََّمْتُمْ لَ إِلَّا قَلِيلَ إِلَّا قَلِيلَم مِمَّا تُحْصِنُون. ثُمَّ يَتِمُّ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَامٌ فِيهِ يُغَثُّ النَّاسُ وَفِيهِ يَعْصِرُونَ وَقَالَ الْمَلِكُ تُوَنِّي بِهِ فَلَمَّا جَاءَهُ الرَّسُولُ قَالَ رُدَّ إِلَى رَبِّكَ فَاسْأَلْهُ مَا بَالُ النِّسْوَةِ اللَّاتِي قُطِّعَتْ أَيْدِيهِنَّ نَرَبِّ بِكَيْدِهِمْ نَعْلِيمَ قَالَ مَا خَطْبُكُم إِنْ ذَرَوْتُنَّ يُوسُفَ عَن نَّفْسِهِ قُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ مِن سُوءٍ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 وقال الملك أوتوني به أستخلصه لنفسي فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين نمين قال جعلني على غزائن الأرض إني حفيظ عليم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 وَجَاءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَأَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ وَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ قَالَا تُؤْنِي بِأَخِ لَكُمْ مِنْ أَبِيكُمْ أَلَا تَرَوْنَ أَنِّي أُوفِئُ فِي الْكَيْلِ وَأَنَا خَيْرُ الْمُنْزِلِينَ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 فَأَرسِ الْمَعَنَ أَخََا نَكْتَل وَإِنَّ لَهُ لَحَاتِظُون قَالَهَ ل مَنكُمْ عَلَيْهِ إِلَّكَمَا أَمِن تُكُمْ عَلَى أَخِيهِ مِ قَبِل فَلَّهُ خَيْيرٌ حِفظَّ وَهُوَ أَرحَمُ الراحمين.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 قال لَنُرْسِلَهُ مَعَكُمْ حَتَّىٰ تُؤْتُونَ مَوْثِقًا مِنَ اللَّهِ لَتَأْتُنَّنِي بِهِ إِلَّا أَن يُحَاطَ بِكُم فَلَمَّا آتَوْهُ مَوْثِقَهُمْ قَالَ اللَّهُ عَلِمَ مَا نَقُولُ وَكِين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 وعليه فليتوكل المتوكلون ولما دخلوا من حيث امرهم ابوهم ما كان يغني عنهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء الا حاجه في نفس يعقوب قضاها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 قال اني انا اخوك فلا تبت اس بما كانوا يعملون فلما جهزهم بجهازهم جعل الاستقاهه في رحل اخيه ثم اذن مؤذن ثم اذن مؤذن نيته هل العير انكم لسرقون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 كَذَلٍكَ نَ جَنز الظَّالِمِين فَبَدَاء بِأَووعيَتِهِم قَبَلَ وَآ يَخِيهِ سُمَّ استْتَخَنجَهَا مِعَ يَخين كَذَلِن كَ كِد ل يوسُف مَا كانََ الَخُذَ أَخاه فيِي دين المَلِكِ إلَّا 117. ونشاء الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم 118. قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم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 ان له ابا شيخا كبيرا فخذ حدنا فخذ حدنا مكانه ان نراك من المحسنين قال معاذ الله ان ناخذ الا من 117. وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون 118. فلما استيئسوا منه خلصوا نجيا قال كبيرهم ألم تعلموا أن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 عسى الله أن ياتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم وتولي عنهم وقال يا أسف على يوسف وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم قَالُوا تاللهِ تَفْتَأُ تَذْكُرُ يُوسُفَ حَتَّى تَكُونَ حَرَباً أَوْ تَكُونَ مِنَ الْهَالِكِينَ قَالَ إِنَّمَا أَشْكُو بَثِّي وَحُزْنِي إِلَى اللَّهِ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لا تَعْلَمُونَ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 انَّهُ مَن يَتَّقِ وَيَصْبِر فَإِنَّ اللَّهَ لا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ قَالُوا تَنَاهَى اللَّهِ لَقَدْ آثَرَكَ اللَّهُ عَلَيْنَا وَإِن كُنَّا لَخَاطِئِينَ قَالَ لَا تَثْرِيبَ عَلَيْكُم الْيَوْمَ يَغْفِرُ اللَّهُ لَكُمْ وهو أرحم الراحمين اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبيات بصيرا واتوني بأهلكم أجمعين ولما فصلت العير قال أبوهم 111. لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون 112. قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم 113. فلما أن جاء البشير ألقيه على وجهه فارتد بصيرا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 وقال يا أبت هذا تاويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذا اخرجني من السجن وجاء بكم من البدو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 رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الحاديث فاطر السماوات ولوض أنت ولي في الدنيا ولآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك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 وَأَكَيِّنٌ مِنَّا آيَةٌ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ أَفَأَمِنُوا أَمْ تاتيهم غاشيه من عذاب الله او تاتيهم الساعه او تاتيهم الساعه بغته وهم لا يشعرون قل هذه سبيلي ادعوا الى الله على بصيره انا ومن اتبعني وسبحان الله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 وَلَدَاوَ لَا اخِرَتُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا أَفَلَا تَعْقِلُونَ حَتَّى إِذَا اسْتَيْأَسَ الرُّسُلُ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا جَاءَهُمْ نَصْرُنَا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 ولكن تصديقا الذي بين يديه وتفصيلا لكل شيء وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمه لقوم يؤمنون